لا والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلاله. أما بعد هذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل ونصر به الإسلام وأعز به الدين صاحب العلم وصاحب الديانة والاستقامة قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص كأنهم يعرضون على الله عز وجل وكل واحد لابس قميص فمنهم من يبلغ إلى سدييه ومنهم دون ذلك ومنهم دون ذلك ومر عمر بن الخطاب عليه قميص يجره من أوله إلى آخره عليه قميص يجره فقالوا يا رسول الله بما أولت ذلك لأنه رؤ مانمية فقال الدين يعني عمر رضي الله عنه أكمل الناس دينا لماذا؟ لأن دينه قد ملأ شحمه ولحمه وعظمه وقلبه حتى فاض منه هذا معنى تلك الرؤية ورؤية أخرى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الريا بين أظافري يعني شرب النبي منه حتى امتلأ تماما ثم ناولت الفضلة عمر فقلنا يا رسول الله وبما اولت ذلك قال بالعلم اذا السوب اول بالدين وعمر كان يجر ثوبه ليس هذا من باب الاسبال المنه عنه هذه رؤية منامية وعمر كان من ألزم الناس للسنة ظاهرا وباطنا وكذلك أولاده الكرام واللبن أول بالعلم فكأن عمر رضي الله عنه بل هو كذلك حقيقة وريث علم النبوة وريث علم النبوة وهذا أبو ريره رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم إذ رأيتني على قليب على حفرة على قليب عليها دلو فيها جردل فنزعت منها ما شاء الله أن نزعت غرف منها النبي ما شاء الله له ذلك ثم أخذها ابن أبي قحافة اللي هو عبد الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه فنزع ذنوبين وفي نزعي وفي نزعه ضعف يغفره الله عز وجل والذنوبين هنا أولا بمدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه فالذنوب هو العام الدلو هو العام ثم أخذها ابن الخطاب واستحالت غربا يعني هذه البئر وتلك القريب استحالت غربا يعني تحولت شيئا عظيما جدا وكبيرا جدا انظروا الى دولة الاسلام كبرت في زمان ابن الخطاب واتسعت في زمانه بما لم يكن في زمان النبي ولا في زمان ابي بكر رضي الله تعالى عن ابي بكر وعمر وصلى الله على نبينا محمد قال فاخذها ابن الخطاب انظروا الى الشهادة النبوية قال فلم أرى عبقريا يفري فريه فلم أرى عبقريا فابو بكر العبقري الذي يقول قولا مسددا فالعبقري هو السيد الآمر المطاع الذي لا يأمر إلا بالخير قال النبي فلم أرى عبقريا يفري فريه يقول قوله يفعل فعله ويحافظ ويرعى الناس ويقوم على شؤون الرعية بما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم قال ينزع نزع عمر ما رأيت عبقريا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطا توسع الأمر جدا جدا وصار الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض وذلك في زمن عمر وذلك في زمن عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل وكان عمر رضي الله عنه من أحب الناس إلى علي وعلي من أحب الناس إلى عمر حتى قال ابن عباس وهو من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول وضع عمر بن الخطاب اي لما مات على سريره فاجتمع عليه الناس اكتنفوه من كل جانب قال فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي فنظرت فاذا هو علي يترحم على عمر علي بن ابي طالب يترحم, يترحم ويدعو بالرحمة والمغفرة لعمر رضي الله تعالى عنه ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله مثلك يا عمر انظر إلى هذه الشهادة العظيمة من علي بن أبي طالب الذي يزعم الرافضة عليهم لعنة الله أنه عمر بن الخطاب كفر بالله وارتد عن الدين ويتخذون عليا اماما لهم دون امامة ابي بكر وعمر وعثمان قال وايم الله ان كنت لأظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وذلك اني كنت اكثر ما اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما أي مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهذه شهادة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب في امير المؤمنين والخليفة الراشد وفاروق الامة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين وهذا جابر ابن عبد الله الانصاري يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة عمر في الجنة قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا او قصرا فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب ها هتقولوا ايبا كذب دا كمان فقالوا لعمر بن الخطاب فاردت ان ادخل القصر ده النبي اللي بيتكلم. فاردت ان ادخل القصر فذكرت غيرتك عمر كان غيورا شديد الغيرة على محارمه فلما أراد النبي أن يدخل في داخل القصر تذكر غيرة عمر قال فلم أدخل فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أهو عليك يا رسول الله أغار يعني أنا معقولة غير منك معقولة ده أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم إذ رأيتني في الجنة رؤى منامية ورؤى الأنبياء حق رؤى الأنبياء وحي وحق إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضى إلى جانب القصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا رجعت رجعت ولم أدخل القصر قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليك أغار معقول عليك أغار يا رسول الله يعني أنا أغير منك نعم وهذا ساعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ووخال النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن في الكلام ويرفعن أصواتهن فلما سمعنا صوت عمر يستأذن بادرت كل امرأة إلى خمارها وحجابها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت من هؤلاء التي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب كل واحدة أصرعت إلى حجابها فقال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهابنا إذا كانوا يسألوا الخيفين مني ويهبنني فأنت أحق بهذه الهيبة وهذا الإجلال ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن تهابنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أغلظ وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة لعمر قال رسول الله والذي نفسي بيده وهذا الشاهد والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان يبنى الخطاب سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك الشيطان تصور الشيطان بيخاف من عمر الشيطان اللي كل العالم بيعاني منه هو بيعاني من عمر ما رأاه الشيطان سالكا طريقا ولا ماشيا في شارع ولا سالكا ضربا من الدروب إلا هرب الشيطان منه وثلك طريقا غيره وفجا غير فجه وضربا غير ضربه لماذا؟ لأن عمر قد امتلأ من الإيمان والدين والعلم ما يجعل الشيطان يفر منه يفر منه هذا يستحق ما قاله في حق الشيعة الرافض عليهم من الله ما يستحقون وعن عيشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون قد كان يكون في الامم قبلكم محدثون يعني محدثون ملهمون فيكن في امتي احد منهم فعمر نعم عمر ملهم وهو الزعيم يبقى احنا زعيمنا الملهم هو عمر بن الخطاب بس مفيش غيره الزعيم الملهم بتاعنا حبيبنا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا غيره كذب وافتراء تلك الدعوات الباطلة انما الزعيم الملهم بتاعنا الذي كان مسددا في قوله وفعله وراعيا للإسلام وأهله هو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف لا وهو الذي وافق الوحي في إثنى عشر موطنا وافق الوحك تكلم بكلام نزل بعد ذلك من السماء ليثبت الله تبارك وتعالى فضيلة هذا الإمام وفضيلة هذا العالم الفذ في دين الإسلام ثم يزعم الشيعة بعد ذلك عليهم من الله ما يستحقون انه كفر وارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام علي بن ابي طالب امام الشيعة الذين انتسبون اليه زورا وكذبا وبهتانا قد زوج عمر بن الخطاب من ابنته من ابنته ماذا قلنا في هذا لو كان عمر ارتد بعد موت النبي ما زوجه علي ما زوجه علي يروهون راوغنا السعالب فيقولون زوجه علي تقيه تقيه بني ادي ابن البنت ادي بنتي لابن كافر تقيه ده لو اروح فيها ده لو وقفت هتقطع اير لا يمكن أبدا أزوج ابنتي الطاهرة المؤمنة العفيفة من بيت النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أنا أعتقد أنه كافر كيف لا؟ وهم يشترطون في الإمام أن يكون شجاعا لا يخفى في الله لما تلائم فأين هذا من التقية؟ التقية كذب والثراء. كذب وافتراء وهي أصل في دين الشيعة فإذا أتيتهم من هذه الجهة أتوك من, من, ها من الجهة الثانية والعكس بالعكس ولا يمكن أبدا لأنهم, لأنهم عقارب سمة عقارب سمة اخترقت الإسلام وبلاد الإسلام وعقول المسلمين فاحذروا أيها الإخوة الكرام من هذا الدب الأسود الغاشم الدب الأسود البهيم الغاشم الذي بدأ كالاختبط يمد خيوطه في بلاد الإسلام وفي منطقة الإسلام وفي بلاد العرب احذروا هذا الدب الأسود أسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم وأن ينجينا من أفكارهم ومن عقائدهم, ومن عقائدهم وأن يحفظ بلاد الإسلام وأهل الإسلام من شرورهم أقول قول هذا وأستغفر الله لولكم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا